واص النفسك مع الذي يذعون وّ بالغدات والشي يريدون وجهها ونفسك الذي يون و بالغدات والشي يريد وجهها تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع